إن الذين أجرمو كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مر بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى وما أرسل عليهم حافظين.